copyright Goethe-Verlag München Buch 2 Uppsala so Audio Kurseb mrawal enaze 1 1 1 انا انا متشن انا وانت انا وانت نحن الاثنان نحن الاثنان ايش هو هو ايش هاتسي دا إس كالي هو وهي هو وهي إسيني أوريو كلاهما كلاهما كلاهما هاتسي الرجل الرجل كالي المرأه المرأه ما بعوش فيه <تصفيق> الطفل الطفل <تصفيق> وجخي عائله عائله كمي وجخي عائلتي عائلتي آريس عائلتي, عائلتي هنا مي اك فار هنا. هنا شن اك خار انت هنا, أنت هنا. ايس كاسي اك آريس da ist kali هنا aris huwa huna wa hiya huna huwa huna wa hiya huna أنتن هنا أنتم هنا اسمي قدلاني اك آريان كلكم كل كنا هنا كلكم هنا